بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا النجم عظامه؟ بلا قادرين على أن نسوي بناته بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أي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 يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إذ الناظرة ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة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 وَالْتَفَتَ الساقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَى لَكَ فأولى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ